innaka antal wahhab rabbana innaka jamiaa'an nas yal yawmil la raiba fiih innallaha la yukhliful mi'aad انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَدَأْبِ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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة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 Rabbim jannah terjiri di bawah alam air, rukhalidin di dalamnya, dan isteri yang murni dan bersih Al-lazin yang qulun Rabbana innana aman faufir lana zinubana waqina azaban Asyabidin, wasyadqin, walqanitin, walmunfiquin, walmustafirin bil ashar. Shahid Allah anhu la ilahe illahu wal malaikat wa ulul ilmi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 وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ 129. 109. 110. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 115. 115. 116. 116. 117. 117. Inna al-lazina yakfuruna bi-ayatillah Wa yaktuluna al-Nabiyyina bi-goyri haq Wa yaktuluna al-lazina yakmuruna Aulahika al-lazina habiqat a'amaluhum Fi الدunya wal-Akhirati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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك Tilmuilk man tercua, dan zilmuilk mmm tercua, dan azu man tercua, dan zilu man tercua. Biadik al khair, Inna kala kuli Tulijul Laila fi Nihari, watulijul Nihar fi Laila, watuhrujul Haji min al Mieet, watuhrujul Mieet min al Haji, watarzuku man tashaabu لا يتخيّف المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَآهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 ما عملت من خير ام وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 Inna Allahi s-Cafah Adam wa Nuhu wa Ala Ibrahim wa Ala Ibraan alal alamin, zuriyat baghha min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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْ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 قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ الْمَنَاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر قَالَ كَذَلِكَ الَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 121. 122. 132. 133. 143. 144. 154. 155. 155. 165. 166. 166. بكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفس فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبعرص وأحي الموتى بإذن الله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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله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 ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم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 Fakul Taa'ala, nada' abnana wa abnanaakum, wanisa ana wa nisaakum, wa anfusana wa anfusakum, thumna btahil, thumna btahil, fa Ina hāzalahu al-qasas al-haq wa ma min ilāhin illa Allāh wa inn Allāh lāhu al-ʿAzīz al-Hākim.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 Fa inta walau? Fakul ushado baina muslimun. Ya ahla al-kitab lima tujun fi Ibrahim wa ma azalat al-Taurat wal-Injil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 Ya ahla al-kitab, lemah telbisun al-Hakqa bil-baqil, wa taktumun al-Hakqa, wa an ta'lamun وَقَالَ orang-orang أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا Kami النَّهَارِ kepada آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله ولكن،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 ayak murukum bil kufri ba'da izz an tum muslimoon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 Asliman fi al-samaوات والارض قوع وكرها وإليه يرجعون قل آمَنَّا بالله وَمَا أُنْ وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وانسلمون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 illa alladhina min ba'di wa aslihu fa inna Allaha ghafurur rahim innal ladhina kafaru ba'da iimanihim thumma izdadu kufran taubatuhum wa ulaa'ika humud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 Fman iftara'al Allah al khab min b'ad zalka, faulaika hmu al zalimun. Qul sadqa Allah, fattabi'umillat Ibrahim anifu, wa ma kana min al أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا Walilah ala nasi khidjulbayt men istakar ilaih sabyila Waman kafar fa inna Allah ghani unan ila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 إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه فام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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كونتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقوما من دونكم لا يملكونكم خبا لو ادو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 آمنا وإذا خلو عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذلك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 Ya ayuhah الذين امنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 وَكَأَيٍّ مِّنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْفَرِينَ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 سنُلقِي في قلوب الذين كَفَرُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانُ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَبِسَمَثُ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُنَهُمْ بِإِفْنِهِ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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَعِّدونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاتٍ فَأَثَابَكُمْ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 و الله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لعفروت من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مت أو قتلتم لولا الله تحشون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غلي غل قلبلا فربو من حولك فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن ان الله يحب المتوكلين ان الله فلا غالب لكم وان فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل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 ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو ما اصابتكم مصيبه وقد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 فَإِنْ حِينًا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتِهِمْ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 Sanya kita akan mengatakan apa yang dikati mereka, dan kita akan mengatakan apa yang dikati mereka. Dan kita akan mengatakan apa Allah bukanlah untuk orang-orang. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي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 لا تبلاون في أموالكم وألفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشغلو أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 Wahai Allah, atas segala sesuatu yang Maha Kuasa. Inilah yang Maha Kuasa dalam Mencipta langit dan bumi, dan perbezaan di malam dan siang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 رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَمِنْ أو أنتم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجو وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا Wala adkhilennahum jennaat in tajri min tajtihal anhear thawaban min indi Allah Wallahu indahuhu husnuh thawab La yaghurran ke takalubu alathin kafaruo fi